فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه ّ هاويه وما ادراك ماهيه نار حاميه